وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي لَا شَيْءَ يُنْقَذُ الشَّعنْ أَذْصَارُهُم يَخْرجُونَ مِنَ الأجداتِكَ أَهُم جَرَادُ مُ تَشِد محُحْطِعينَ إلى الذااء يَقُُ الْكَافِرُونَ آذَا يَْمُ الناسِ كَذَّبَتْ قَبِلَهُم قَوْمنُ حِم فَكَذذَّبُ ابِدَنَا وَقَاُوا مَجونُ وَزدُجِل 111. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر 112. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 113. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر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 115. ولقد يسرنا القرآن للذكر 116. فهل من مدكر 117. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر 118. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت سمود بالنذر فقالوا 117. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 118. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 119. سيعلمون غدا من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 113. ونحلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط 114. نجيناهم بسحر 115. نعمة من عندنا 116. كذلك نجزي من شكر ولقد 112. ولقد راغدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر 113. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 114. فذوقوا عذابي ونذر 115. ولقد يسرنا 112. فهل من مدكر 113. ولقد جاء آل فرعون النذر 114. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 115. أكفاركم خير من أولئكم